وصلنا, وصلنا إلى, باب إلى باب فضل الحب في, الحب في الله والحث عليه وأعلام الرجل, الرجل من, يحبه, من يحبه, أنه يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الى آخر, اخر الصوره هذه الصورة آخر إيش؟ صوره ايش صوره محمد صلى الله عليه, عليه وسلم وقال تعالى, تعالى والذين تبوا الدار والإيمان, والايمان والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم, قبلهم يحبون من هاجر من الي منهم من الذين تبوا الدار والايمان يلا يا اخوان اشتغل الانصار الذين تبوا الدار والايمان من الانصار رضي الله عنه. رضي الله عنه. إنه لا إنهم لازموا المدينة. لازموا المدينة والإيمان وتمتنوا فيها. ماشي. يبقى معنى الكلام اللي احنا بيقوله ده ايش. الحب في الله. حتى على الحب كلك حبيب في الله. مش عشيقة ولا الكلام الفضل. ولا بحب فلان عشان مصلحة. لا. بحب فلان لأنه مثلا رجل دعي. بحب فلان لأنه يعني يصلح بين الناس. بحب فلان لانه راجل يتقي الله عز وجل في قوله وفعله وعمله بحب فلان لأنه مطيع لوالديه رجل يعني يتصف بصفات الإيمان صفات المتقين رجل فيه خصلة طيبة يتقي الله في قوله وفعله وعمله وهذا نحبه هنحب الخ... الخمرجاء يا استاذنا روح تحب واحد خمرجي قاعد على القهوة تحبه الناس كلها بتنفر منه والعاد بالله تحب واحد اكل الربا والعاده بالله قاطع الرحم لا هذا له طريق آخر ولا حول ولا قوه فهذا معنى الحب في الله عشان ما نظن ان كلمة الحب في الله دي حب كده وخلاص لا لها معنى كبير وتفسير طويل ولكن بنقتصر على فإذا يعني حتى تصل المعلومة لكل واحد من. عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإمام يعني ثلاث حاجات إذا أنت وجدتها في نفسك وجدت حلاوة الإمام أول وحد هذا الكلام الجميل والحديث في البخاري ومسلم تقق عليك أن يكون الله الله ورسوله أحب إليه مما سواه أحب شيء إليك في الدنيا مين الله ورسوله أحب من الزوجة والولد والأهل والمال وأي أحد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحببت رجلا صالحا، فأنت لا تحبه إلا لله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقضه الله منه، كما يكره أن يقذف الناس. ثلاث حاجات. هذا الرجل, هذا الرجل الذي اتصف بهذه الثلاث, الثلاث يجد حلاوة الثلاث الإيمان في, في, ال... في, قلبه. في قلبه يجد حلاوة في الإيمان في, في, في, في, في قلبه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل طيب, طيب ما معنى يظلهم الله في ظل معنى السابع سابعة يظلهم الله في ظله سابع أصناق من الناس يظلهم الله في ظله يوم القيام يعني ايه يظلهم الله في ظله عشان نفهم الحديث برضه يعني في عرش الرحمن طيب معنى يظلهم الله في ظله على قوله القول الأول أنه سبحانه وتعالى يكونون في كرامته وحميه والقول الثاني يكونون في ظل عرش رحمه ماشي يا اخواني يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد كنية عن حبه للمسجد وحنينه إليها إذا خرج منها حتى يعود إليها عنده حنين للمسجد حابب أن يقعد في المسجد يروح هو قلبه في المسجد المغرب إمت؟ عصر عمت ورجلان تحاب في الله وهذا المقصود الآن من الحديث ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه تنحب المن لله ما جمعهم إلا الحب في الله وتفرقوا على الحب في الله عز وجل ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه بيمين فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضر عنه وعنه من أبو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيام أين المتحبون بجلاله موضوع كبير يا خانو لذلك رب العزة سبحانه وتعالى يوم القيامة في موقف القيامة يجمع الناس ويقول وينادي أين المتحبون بجلالي فين اللي كانوا بيحبوا بعض من أجلين فين يا إخوان أين المتحبون بجلالي شوف الربنا يقولهم اليوم أظلهم في ظل في حمايتي وكرامته في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل جميل جدا نفيس ولذلك يعني نستفيد من هذا الحديث الإنسان يبحث عن الصالحين ويحبهم في الله يبحث عن العلماء ويحبهم في الله يبحث عن الصادقين ويحبهم في, يبحث عن ويحبهم في الله يبحث عن المتقين ويحبهم في الله يبحث عن الدعاء ويحبهم في الله ويخبرهم بذلك إنه يحبك في الله لابد أن تبلغ بهذا أين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث جميل جدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هذا قسم أهلا حبته في الله الناس النار كله يحلف والنبي هذا كله شيء. وحيات أبوك وحيات أمك هذا كله كلام فاضح والأمان وطربه ابوه أبو وحياة اللي جابوه هذا كله كلام, كلام. كله كلام. هذا شرك أصغر ولكن شوف النبي كان ماذا كان يقصد والذي, والذي نفسي بيده من من, من الذي نفسي بيده الله سبحانه وتعالى ورب الكعبه هذا يمين لله عز وجل ويجوز ان تحلف بثنا تقول ورب الناس ما تقولش ورب الناس بدلها يا اخي بالشيء الطيب ابعد عن الشر تماماً. تماما بدل ما تقوله والنبي يقول ورب, ورب محمد والذي نفسي بيدي هذا يمين ماشي يا أخواني والذي نفسي بيدي شوف النبي ماذا يقول ماذا يا رسول الله لا تدخل الجنة حتى تؤمن والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب حب بالله ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابقتم أفش السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى إيه وانت ماشي ألقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف من المسلمي سلّد ثلاثين حسن حسنات, حسنات،, حسنات،, حسنات. بهذه الصيغة المبركة وبهذا السلام, السلام يعني, يعني, يعني ينتشر, ينتشر في الحب في الله بين المسلمين ينتشر الحب في, في الله بين المسلمين السلام عليكم السلام عليكم تاب خذي الصحابة رضو الله تعالى عليهم كان لما هم مشين مع بعض يفرق بينهم عمود او حجر يرجع يسلم على صحبه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, عليكم ورحمة الله. <تصفيق> خلاص يا اخواني نستفيد <تصفيق> من الحديث يعني ضرورة الله يكرمه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. تعالى عنه عن النبي صلى الله <تصفيق> عليه وسلم حديث جميل برضه اخده بلقه الكلام جميل جدا كلام الامام النووي ما شاء الله حديثه <تصفيق> ما شاء الله جميل له ان رجلا أن رجل الرسول الذي يقول أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى جمع جن من سنديون جزاهم الله خيراً بلد الحبيب شيخ وليد الفضل رحمه الله وغفر الله له وأسكنه فسيح جنات اللهم إنا نشهدك يا ذا الجلال والإكرار ونشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنا. الأحد الصمع الذي لم يلد ولم يولد ولم, يولد ولم يكن له كف أحد أن نحب أخانا وشيخنا فضيلة الشيخ وليد الفضالي رحمه الله نحبه فيك فلا تحرمه أن يكون من أهل الفردوس العالم اللهم اجعله من أهل الفردوس العالم هذا الشيخ رحمه الله على فكرة آخر خطبة لك في المسجد عندنا اخر خطب للشيخ والد الفضالي كانت في مسجد ام المؤمنين عيشة رضي الله تعالى عنه واسأل الله ان يكتبها له في صحيفة حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بخلص وهو ما شاء الله كان متعاونا كان صديقا ورعا تقيا خفيا مخلصا مؤسبا عالي الخلف رحمه, رحمه, رحمه الله اسأل الله ان يغفر له رحمه الله رحمه الله ولا اظن أن يختلف عليه صغير أو, صغير كبير, أو, كبير, أو كبير على أدب الشيخ واحترامه وحبه للناس وحب, وحب الناس, وحب وحب الناس لهذا, الرجل لهذا الرجل رحمه الله وغفر الله له رحمه الله غفر الله, الله. نعم, نعم. جزاك, الله جزاك الله خير رحمه الله وغفر الله, الله. أن رجل له أن رجلا زار أخر لو في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملك ملكا على رأس الطريق أخرج ملك وقف على السكة وطير وذكر حدثه رايح فين, فين. قال له رايح القريه لمين قال له لصاحبه انت رايح له ليه في مصلحه بينكم قال له لا انا احبه فقال له انا ملك من عند الله والله سبحانه وتعالى قال انه احبك ان الله قد احبك كما احببته فيه كما احببته فيه وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار انظر ماذا قال في الأنصار انظر فين عم الشيخ مكانهم فين الأنصار لحظة يا أخوان لحظة عشان يشغلوا الزابط اللي نعيم الزباط مش نعيمين الزباط المقروم صحيين صحة أو لا دفعة دفعة الله لك في المدينة الله يحفظك قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن اللهم اينا نشهد فأننا نحب الأنصار ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله والحديث متفق عليه وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل اسمع الكلام الجميل المتحبون في جلالي. يا سلام، يا سلام على الحب لو فضل عظيم اللهم اجمعنا بمن نحب في الله ونحب فيك يا الله في جنات الفردوس لا المتحبون في جلاله لهم منابر من نور يا سلام لهم منابر إيش يعني إي الكلام منابر يعني يعمل الشحن يا أستاذ اللغة الرياضية أنت اللغة الرياضية منابر من نور يعني ايه يا رجال يجلسون عليه منابر يعني زي منبه بيجلسوا عليه منابر منهم يغبطهم النبيون والشهداء يا خبر ابيض النبي والشهيد معاتب كده جماعة دول قاعدين على منابر منهم ده مين ده الدفعه ده دفعه ده مين ده قال ده ده, ده ده ما شاء الله كانوا بيحبوا بعض في الله فيش بينهم وبعض الا بيحبوا في بعض في الله هذا رجل احب العالم في الله لانه عالم هذا يحب الشيخ فلان في الله لانه شيخ صادق مع الله عز وجل هذا الشيخ هذا يحب الدعية فلان هذا يحب فلان أنه صادق هذا الرجل يحب فلان في الله عز وجل أنه يصلح بين الناس ولا يأكل الربا هذه الأجياء وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال دخلت مسجد دمشق إذا فتن براق الثنين براق الثنين, براق الثنين يعني أبيض الثغط أو, كثير, أو كثير التبسم حلو كده مثلًا يضحك, يضحك على طوب النارضة مش قابل واحد لما تفتح يا عم التبسم فوجئوا كل المسلمين صادق صادق دخل صادق على التبسم التبسم هذا فيه ثغة في كثير جد فو الناس معه رجل فاتن براق براق الثناء وإذا الناس معه الناس معه في قلب المسجد كده فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه وفقوا على رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فلما كان من الغد هجرته يعني أسرع جئت بوقت بدري جئت مبكرا معنى هجرته يعني إيش أتيت إيش مبكرا فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرت حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه، فسلمت عليه ثم قلت له: والله, والله إني لا أحبك في الله. في الله. أبو مسلم الخولاني بيقول المين؟ يقول لمن؟ لمعاذ بن لمعاذ بن جبل هو ده الشاب ببرق الدنيا هذا الذي يحدث الناس والناس يجتمعون حوله ويأخذون ويأخذون بفتواته. هذا الرجل هو معاذ بن جبل فابو مسلم الخولاني قال سباقوا عن المسجد فلقى مين لقى معاذ في المسجد من قبل فدخل قعد لما صلى وانتظر حتى انتهى من صلاته وآتى إليه وقال والله إني لو الله مين بيقول لمين ابو مسلم الخولاني بيقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال الله معاذ بن جبل رد على ابو مسلم بقول الله فعلا بتحبني في الله فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذ بحبة رداء كذا، فجبذني إليه، فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحبين فيه. والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه. قوله هجرت يعني بكر. قوله الله فقلت الله الأول بهمزة بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلمة. وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ النبي يقول لمعاذ معاذ معاذ بن جبل اللي كان مع مين مع ابو مسلم الخولاني هو نفسه هو نفسه معاذ هو, نفسه. هو نفسه. معايا يا شيخ رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد يا معاد والله اني لا يا السلام شوف الرسول بيقول للمعاد والله اني بحبك يا معاد والله بعيب ثم اوصيك يا معاد اسمع بك لو انت بحب الرسول اعمل بهذه الوصول لا تدعن في دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل دبر صلاة بك. لا تدع هذا هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وليست لمعاذ فقط بل للأمة جميعا وصية النبي للأمة جميعا ألا يدعوا قبر كل صلاة مكتوبة هذا الدعاء العظيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإيش وحسن عبادتك من الأول يعني طيب وعن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي يحكمه معاذ معاذ مين ابن جبر رضي الله تعالى عنه أن رسول أن الله صلى الله عليه وسلم أخذ, أخذ بيده فده. فده. فده. وقال له يا معاد والله إني لأحبه لا ثم أوصيك ثم يا معاذ. بعد ما قال بحب بحب له بحبك الله أو قال له بحبك يا معاد قال له أوصي لا تدعن في دبر كل صلاة, تقول. صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن حبادك وعن أنا رضي الله تعالى عنه أنا سيد مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا واحد قاعد مع رسوله والتنم عدي والتنم عدي تقول يا رسول الله إنه أحبه كلا إنه أحبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته قال لا قال أعلمه فلحقه قال إني أحبك بالله فقال, فقال أحبك, أحبك الله. الله أحبك, أحبك الله. الذي أحببتني, أحببتني له أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين